الحمد لله الكريم الجواد العزيز الوهاب يفيض على عباده من نعمه وألاءه ويشملهم بعفوه وغفرانه ويساعهم ببره ورضوانه خزائنه لا تنقطع. وعطاؤه لا يمتنع، لا تعجزه حاجة، ولا تطيله مسألة، فمنذ خلق خلقه وهو يرضوهم ويعطيهم ويرزقهم ويغنيهم يجيب مسائلهم ويستجيب دعواتهم، فما نقص؟ ما أعطاهم كلهم من ملكه شيئا نحمده فهو أهل الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وهو إله الخلق كله وهو إله الخلق كله ونشكره على شريعة أتمها وعافية أسبغها ونِعَمٍ تابَعَها، ونِقَمٍ دَفَعَها، فالخيرُ بيَدَيه، والشرُّ ليس إليه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله وسلم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعِه إلى يوم الدين أما بعد فإنها لفرصة سانحة وثمينة ومباركة أن نلتقي في هذه الليلة العظيمة من ليالي شهر رمضان المبارك وفي هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى على من سمي باسمه الرحمات وأسكنه الله فسيح الجنات. وضمن سلسلة محاضرات برنامج هبوب الخير تلك الفعالية المباركة التي ترعاها المرأة المباركة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة المكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظهم الله وبارك فيهما وفي ذريتهما وبتنظيم متقن وترتيب محكم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ووفق الله القائمين عليه لكل خير وكتب الله الأجر الجزيل لهم وبالتعاون مع جائزة راشد بن أحمد المعلّى للقرآن الكريم ووفق الله الجميع أيها الأحبة وقبل أن ألج الموضوع المعنون والمعلن عنه دعوني أذكر نفسي وأذكركم جميعا بما ننعم به في هذه الدولة المباركة من أمن وأمان ورغد عيش واطمئنان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفَّقه الله، وألبسه ثوب الصحَّة، وأسبغ عليه سربال العافية، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيهما صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلّ عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وأخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات ووفقهم الله وجزاهم الله عنا. كل خير نعم أيها الأحبة إنها نعمة لا يقدر قدرها ولا يعرف قيمتها إلا من فقدها فاللهم لك الحمد أولا وآخرة وظاهرا وباطنا إخوة في الله عنوان محاضرة عطايا الرحمن في شهر رمضان فضل الله أيها الأحبة على عباده لا يحده حد ولا يحصيه عد ولا يحصره أحد فهو سبحانه يغدق على عباده من نعم الدين والدنيا منذ خلقهم إلى أن يتوفاهم وأعظم النعم نعم الدين. لأن عثرها يبقى في الآخرة ولا ينقطع أبداً ورمضان أيها الأحبة نعمة من النعم التي أهديت لهذه الأمة وفي ثنائاه من النعم ما لا يُعد ولا يُحصى ومن نظر في شيء مما يعلمه من عطايا الرحمن في رمضان. استبان له قدر رمضان وعلم فضل الله تعالى على المؤمنين حين جعل لهم رمضان وحين وهبهم رمضان فمن عطايا الرحمن في رمضان فرض الصيام فيه والصيام سبب للنجاة من الآثام والذنوب وسبب للنجات من النار كما جاء في الحديث الصيام جنة وفي رواية لأحمد الصيام جنة وحسن حصين من النار والصوم عباد الله باب إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسم الريان لا يدخله إلا الصائمون ومن أعظم فضائل الصوم أنه لا حد لأجره لأن الله سبحانه هو الذي تولى جزاء الصائم على صيامه كما قال سبحانه في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزيبه ومن عطايا الرحمن في شهر رمضان مغفرة الذنوب والآثام وهي مغفرة لا تخطر على بال أحد لأنها مغفرة ذنوب العام كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر رواه مسلم وتتحقق مغفرة الذنوب بالصوم إذا حقق فيه العبد الإيمان والاحتساب بأن يصوم مؤمنا بفرضه وبأجره ومحتسبا الثواب من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الشيخان ومن عطايا الرحمن في شهر رمضان أيها الأحبة مشروعية القيام وما فيه من الأجر مما لا يخطر على بال وأفضل الصلاة كما جاء في الحديث بعد الفريضة صلاة الليل فكيف إذا كان ذلك في رمضان ومع المسلمين جماعة في المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ويحقق العبد قيام رمضان بالمحافظة على صلاة التراويح في المساجد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ومن عطايا الرحمن في رمضان ما خصنا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ما خصنا به من ليلة عظيمة إنها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فمن قامها فهو خير ممن قام ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهذا عطاء عظيم وثواب جزيل من رب جواد كريم وقيامها سبب لمغفرة الذنوب والآثام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن عطايا الرحمن في رمضان. ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم اشتمل على جمله من العطايا التي من الله بها على عباده في هذا الشهر العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اول ليله من شهر رمضان صُفِدَت الشياطين ومرده الجن وغُلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر وقد جاء التصريح في روايه أن هذا المنادي ملك من ملائكة الله، وأنه أي هذا النداء يتكرر كل ليلة حتى ينقضي الشهر جاء في الحديث وينادي فيه ملك يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. يا عبد الله، استشعر هذين النداءين، وإن كنا لا نسمع هذين النداءين حقيقة، ولكننا نؤمن إيمانا لا يراوده شك أنه نداء يحصل كل ليلة، لأن الذي أخبر. به هو الذي لا ينطق عن الهوى هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيا عبد الله استشعر أن هذا الملك في كل ليلة من ليالي رمضان ينادي نداءين ينادي في النداء الأول أصحاب القلوب التي أُفعِمَت بالخير والتي لا تحدث نفسها ونفس صاحبها إلا بالخير يا باغي الخير أقبل أقبل على هذه العطايا وعلى هذه الخيرات والنداء الآخر لمن تحدثه نفسه بالشرور يا باغي الشر أقصر إذا لم يقصر في هذا الشهر فمتى يقصر إذا لم يقصر عن الشر في شهر صفدت فيه الشياطين وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران فمتى يقصر فهذا الحديث. أيهُ الأحبةِ اشتملَ على جملةٍ من العطايا التي خصَّ الله سبحانه وتعالى عباده في شهر رمضان ومن عطايا هذا الشهر الكريم استجابة الدعاء والعتق من النيران فهو شهر تجاب فيه الدعوات وتعتَق فيه الرقاب من النار وهذه من أعظم العطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة إذا ليس فقط آخره عتق من النيران بل كله عتق من النيران من أول ليلة وحتى آخر ليلة من أول نهار وحتى آخر نهار من ليالي وأيام شهر رمضان هناك عُتقاء لله من النار أسأل الله أن نكون منهم ومن عطايا الرحمن في رمضان مُدارسة القرآن وبذل الإحسان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن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 وكان يلقاه في كل ليلةٍ من رمضان فيدارسه القرآن فلَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أجودُ بالخير من الريح المُرسلة ومن عطايا الرحمن في رمضان ما جاء فيه من فضيلة تفطير الصوام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ومن عطايا الرحمن في رمضان أكلة السحر التي اختصت بها هذه الأمة وما جعل الله في السحور من البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحور بركة ومن عطايا الرحمن في رمضان ما يحصل ما يحصل من الخيرية بتعجيل الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة ومن عطاياه سبحانه في رمضان ما جعله للصائم من الفرح عند فطره وعند لقاء ربه والصائمون يحسون في كل يوم بالفرحة الأولى وهم يرجون الثانية وينتظرونها وهي أعظم من الأولى نعم عباد الله عطايا الرحمن كثيرة فمن جملتها مشروعية الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان وفي هذا الاعتكاف خلوة بالله وانقطاع عن الدنيا ورياضة للنفس على الطاعات وتفريغ القلب من هموم الدنيا وأكدارها ليصفو لله في أفضل ليالي العام ومن عطاياه سبحانه في هذا الشهر الفضيل أن جعل العمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عطايا الرحمن في رمضان ختامه بزكاة الفطر تطهيرا للصائمين وطُعْمَةً للمساكين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفذ وطُعْمَةً للمساكين ومن عطايا الرحمن في رمضان ختامه بالعيد بعد إتمام الصيام، وما فيه من الشعائر العظام، والخُطبة والصلاة، والفرح والحبور والاجتماع والاجتماع على الطعام، والأُلفة، والمَوَدَّة، وراحة البال، ومن عطايا الرحمن في رمضان وهو وإن لم يكن في رمضان إلا أنه من توابع رمضان ما شرع الله من صيام الست من شوال الذي من صامه مع رمضان كأنما صام الدهر كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر عباد الله أيها الأحبة ولو لم يكن من هذه العطايا الكثيرة إلا عطية واحدة فقط لكان رمضان جديرا بأن يحتفي الناس به وأن يراع حرمته ويعظم شعيرته فكيف وعطايا الرحمن فيه كثيرة جدا وهذه عطاياه سبحانه في الطاعات التي شرعها في رمضان فكيف إذا بعطاياه عز وجل في ثوابها والجزاء عليها وهو الكريم الذي لا يتعاظمه شيء أعطاه لا يمكن عد ذلك ولا إحصاؤه فلا يعلم جزاؤه إلا الله سبحانه وحسبنا أن الصيام لله تعالى وهو يجزي به فأر الله من أنفسكم خيرة في هذا الشهر الكريم يؤتكم خيرة والله والله أحبتي لو مكث الناس طيلة رمضان في المساجد لا يخرجون منها لنيل لا يخرجون من هذه المساجد من أجل نيل عطايا الرحمن الكثيرة لما كان ذلك الوقت المبذول كثيرا لتحصيلها فكيف والواحد منا ولله الحمد يمكنه تحصيل هذه العطايا وهو يمارس حياته اليومية، وهو يغدو إلى وظيفته، وهو يخرج إلى أعماله، وهو يراعي تجارته. نعم والله هذه العطاء الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لنيلها، والمخذول من خذله الله. ولهذا لا يحرم. خير ليلة القدر إلا من حرم نفسه الخير وإلا فإن جميع السبل قد هُيِّئَت للغرف من هذه العطايا ونيل هذه العطايا أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا جميعا لنيل هذه العطايا وأن يوفقنا جميعًا لصيام هذا الشهر وقيام لياليه وتلاوة القرآن وأن يجعلنا جميعًا ووالدينا من عتقائه من النار اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا رب العالمين إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك اللهم أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام ويا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم مولاة أمورنا وأيد بالحق رئيس الدولة ونائبه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا رب العالمين اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واللهم يا ذا الجلال والإكرام أرنا عجائب قدرتك في من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم من أرادنا وأراد أمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحله وجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا